سبحان من يحكم تصاريف الأقدار ويجري على خلقه أمورا كتبها واللي تولى بقوته كل جبار سبحانه اللي كل قوه غلبها سبحان من يحكم تصاري في الأقدار ويجري على خلقه أمورا كتبا واللي تولى بقوة كل جبار سبحانه اللي كل قوه غلبا يالله وأنا برجيك عذني من النار ياللي نفوس الخلق لك منقلبها كم واحد عاجز عن السير ما سار لو علته كسر شافع طبها جاني ردي الفعل خاطر على الدار كنه خوي واثر الخيانه شربا يسأل عن رجال انت قاتل واثر المباحث عند بابي جلبها اوتاد نايف مجدها الخزي والعار يومني نايف للنصارى ذنبها وبشر يا نايف يومنا صارت كفار ابشر بنار قتلت ظالها بها يا ما شفك الدين وخيار ويا ما نفوس تموت وانته سببها تفتح قواعد طايرة دون طيار وابنك يزود فوق نارك حطها تفتح قواعد طايرة دون طيار وابنك يزود فوق نارك حطابا ونقول يا محمد ترى الوقت تدوّر لك يوم وجندك نقطع عصابا نعدي كما تعدي على القاتل أبرار أمثال أبو الخير العسيري خطبها ونشعل قناديل الجزيره بالألوار ونعيدها من ظلمة اللي خربها ونرفع بقوة ربنا ظلم الاشرار عن ثلة مغزى الكرامة طلبها والخطم صلوا على دمى اللي نمطار بني هاشم شريف النسبا سيد بني هاشم شريف النسبا سيد بني هاشم شريف النسبا سيد بني هاشم شريف النسبا